كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَسَاوَ صَوْتَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ كَاذِبُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَأَ بِمَا كِرْفَ إِنَّ الذِّكْرَ سَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن الْمُتَّقِينَ فَإِنَّ الَّذِينَ وَلَّوْا ذُنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا